واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه احبتي في الله هل نعرف الله هذا السؤال هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم وكعادتي حتى لا ينسحب دفاق الوقت سريعا من تحت اقدامنا فسوف ينتظم جوابي على هذا السؤال الذي يبدو غريبا لأول وهله في العناصر المحددة التالية اولا جدد ايمانك ومعرفتك بالله جل وعلا ثانياً مع القرآن الكريم في آفاق السماء ثالثاً مع القرآن الكريم في جنبات الأرض أرابعاً مع القرآن الكريم في مراحل خلق الإنسان وأخيراً عتاب مخجل فاعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب الكريم والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اولا جدد إيمانك ومعرفتك بالله جل وعلا إن الإيمان يزيد وينقص قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني بسند حسن إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب أي كما يبل الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فنحن في أمس الحاجة إلى أن نجدد إيماننا ومعرفتنا بربنا جل جلاله من آن لآخر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نور له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه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 وفي صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعرين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن حبرا من أحبار اليهود جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن نرى عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر وقرأ النبي قول الله تعالى وما قدر الله حق صدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون وفي صحيح مسلم من حديث انس قال نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا ان يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل رسول الله ونحن نسمع فجاءه اعربي فقال يا محمد لقد اتانا رسوله فزعم أنك تزعم ان الله أرسلك. انظر الى هذا الخطاب الشديد لقد اتانا رسولك فزعم انك تزعم ان الله ارسلك فقال صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم صدق اي صدق رسولي انظر الى هذا الاعرابي الفقير. فقال للنبي يا محمد فمن الذي خلق السماء فقال المصفى الله فقال الاعرابي فمن الذي خلق الارض فقال المصطفى الله فقال الاعرابي فمن الذي خلق الجبال وجعل فيها ما جعل فقال المصطفى الله فقال الاعرابي الفقيه فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل آه الله ارسلك فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم الشاهد من هذا الحديث ان جواب النبي على كل هذه الاسئله كان بكلمة واحدة ألا وهي لفظ الجلالة الله الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل أسماء الجلال وصفات الكمال لذا نسب الله الأسماء الحسنى كلها إليه قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن فالقدوس من أسماء الله والسلام من أسماء الله ولا يقال الله من أسماء القدوس ولا يقال الله من أسماء العزيز فهو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى لذا قال الإمام ابن القيم والإمام الطحوي لفظ الجلالة الله على الراجح أنه على الراجح أنه اسم الله الأعظم الذي ان سئل به اعطى وان دعى به اجاب فهو الاسم الذي ورد ذكره في القرآن ما يقرب من الف مرة. هو الاسم الذي ورد ذكره في القرآن ما يقرب من الف مرة. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل الا كثره الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف الا امنه الله هو الاسم الذي ما ذكر عند هم الا فرجه الله هو الاسم الذي ما ذكر عند غم الا ازاله الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير الا اغناه الله هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف الا قواه الله هو الاسم الذي ما تعلق به مظلوم الا نصره وآواه هو الاسم الذي تستنفر به الرحمات هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات هو الاسم الذي تقال به العثرات، هو الاسم الذي تستدفع به النقم هو الاسم الذي قامت له وبه الارض والسماوات الله الله الله, الله اسم لصاحبه كل جلال الله اسم لصاحبه كل كمال الله اسم لصاحبه كل جمال الله جدد ايمانك بالله فان الايمان به اصل السعاده والنجاه في الدنيا والاخره لذا لست مبالغا ايها الفضلاء إن قلت بأن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره حديث عن الإيمان بالله جل زل جلاله والقرآن الكريم يخاطب ساكن الصحراء وساكن البادية وساكن القرية والمدينة ويخاطب عالم الذرة وعالم الفضاء لذا فإن أعظم أسلوب للتعريف على الله تعالى هو أسلوب القرآن الكريم فالقرآن يستنطق أعماق أعماق الفطر يخاطب أعماق أعماق الفطر ليستنطقها بوحدانية الله جل جلاله وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز مع القرآن الكريم في آفاق السماء أيها الحبيب أنا أعلم أنك ترى السماء كل يوم لكنني أخاطبك اليوم أن تجدد النظر إلى السماء إن نظرة فاحصة متأنية إلى السماء في ليلة صافية تملأ القلب بالرهبه والعظمة والخشوع لذي العظمة والإبداع والجلال. إن بلاد الألف. إن بلاد فتنسي الإنسان أن يتفكر في آيات الله جل وعلا في هذه القبة السماوية الزرقاء مع أنك لو نظرت إليها بعين التدبر والتفكر لوحدت رب الأرض والسماء رفعها بغير عمد ترونها وزينها بالكواكب والنجوم والشموس والأقمار إنه جمال متجدد متعدد الألوان من ليلة مظلمة لليلة صافية لشروق لصباح ليلة باردة لليلة حارة جمال متجدد جمال متعدد انظر إلى هذه الآية لتتعرف على عظمة الخالق جل جلاله والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون وقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وقال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ تبقى. انظر انظر انظر الى هذه النجمة الوحيدة التي انفردت بعيدا بعيدا وحدها في افق السماء وكأنها عين طفله جميلة تلتمع بالبراءة والصفاء ثم انظر الى هاتين النجمتين المنفردتين وكأن كل واحدة منهما تناجي الاخرى ثم انظر الى هذه المجموعة المتضامنة المتشادكة وكأنها قد انضمت الى بعضها البعض في عرس بهيج سعيد جميل انظر الى هذه الايات لتتعرف على عظمة رب الارض والسماوات ثم انظر الى الشمس وانظر الى القمر وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمشن قرن لها ذلك تكذير العزيز العليم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 لقد قال رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك قال لقد توصلنا بعد عديد من التجارب والدراسات ان هذا الكون كان نتيجة عملية خلق مبدعة نعم إنه كتاب مفتوح يملأ القلب بالإيمان بالله وبمعرفة الله تعالى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 الذي يضور فيه وحدده له مدبر الكون لو ترك القمر مكانه الى اعلى او الى اسفل قليل لاختلت حركة المد والجزر على ظهر الارض وغارق كل حي على سطحها ولو تركت الشمس مدارها وابتعدت عن مدارها قليلا الى اعلى او الى اسفل لو ارتفع قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض ولو نزلت إلى الأرض عن مدارها قليلة لاحترق كل حي على ظهر الأرض ألم تقرأ معي قول الله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم آيات انظر إلى السماء لتتعرف على عظمة رب الأرض والسماوات ثم ها هو القرآن ينقلنا من آيات السماء إلى جنبات الأرض وهذا هو عنصرنا الثالث بإيزاج مع القرآن الكريم في آفاق الأرض هذه الأرض التي نعيش عليها ونحيا ربما نسينا كثيرا ما أودع الله فيها من آيات تأخذ بالقلوب والألباب لأنني كما ذكرت إن بلاده الألفة قد تنسي الإنسان آيات الله الكثيرة معه في هذه الأرض قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه لأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها, فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواد كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وقال سبحانه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور نعم أيها الأحبة الكرام إن الأرض دابة ذلول بكل ما تحمله الكلمة من معاني إن الأرض دابة ذلول ولكنها في الوقت ذاته دابة حلوب تدر على أهلها من الخيرات والنعم ما لا يعد ولا يحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى، سل الليل والاصباح والطير شادية سل هذه الانسامة والارض والسمى سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدى فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية اإله مع الله؟ اإله مع الله؟ انظر لتلك الشجره ذات الغصون النضره كيف نمت من حبه وكيف صارت شجره ابحث ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمره ذاك هو الله الذي انعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة وانظر لتلك الشمس التي جزوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة ذاك هو الله الذي انعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة لقد اثبت العلم الحديث ان الارض تلك الذابة الذلول المذللة المسخرة اثبت العلم الحديث ان الارض تدور حول نفسها بسرعة مذهلة تصل الى الف كيلو الى الف ميل في الساعة الواحدة تصور وانت لا تشعر بهذه الحركة لانها ذلول مذلله تدور حول نفسها بسرعة تقدر بالف ميل في الساعة الواحدة وتدور الارض حول الشمس بسرعة تقدر بحوالي خمسة وستين الف ميل في الساعة الواحدة ثم تدور مع المجموعة الشمسية دورة اخرى كاملة بسرعة تقدر بعشرين الف ميل في الساعة الواحدة. وراكبها لا تتمزق أشلاؤه ولا تتحطم أعضاؤه لأنها دابة ذلول ذللها ربنا جل وعلا وسخرها لبني الإنسان ليعيش الإنسان عليها آمنا هادئا مطمئنا وفي الوقت ذاته ربما يتجرأ بالكفر بالله جل وعلا وربما يتجرأ على معصية الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه الأرض أيها الأحبة مشحونة بالآيات التي يجب علينا أن ننظر فيها وأن نتفكر فيها لنتعرف من خلال هذه الآيات على خالق رب الأرض والسماوات ليتجدد إيماننا في قلوبنا ولنزداد حبا ومعرفة لربنا تبارك وتعالى وها هو القرآن ينتقل بنا بعد ذلك من آفاق الأرض إلى مراحل الخلق أيها الحبيب هل عرفت أصلك وكيفية خلقك قال تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلالة النمطين. هذا من حيث الاصل. ثم جعلناه مطفة في قرار مكين. ثم خلقنا المطفة علقة. فخلقنا العلقة مضغة. فخلقنا المضغة عظاما. فكسونا العظام لحما. ثم انشأناه خلقا اخر. فتبارك الله احسن الخالقين. يلتق الرجل بمرأته في الحلال الطيب. فيلقي مطفته. تلك النطفة التي تحتوي على مئات الملايين من الحيوانات المنوية فتتسابق كل هذه الملايين من الحيوانات المنوية لتصل إلى عروس واحدة نعم إنها عروس وما أبعدت النجعة حينما قلت بأنها عروس إنها البويضة التي تخرج كعروس مزينة لزوجها في ليلة الزفاف تخرج البويضة من الرحم مرة واحدة كل شهر تخرج عليها تاج مشع وهذه اللفظة ليست اصطلاحا بلاغيا ولا ادبيا من عندي بل انها اصطلاح علمي تخرج البويضة وعليها تاج مشع لعلها تلفت نظر الحيوانات المنوية الهائلة فتتسابق كل هذه الحيوانات لتصل الى هذه العروس الواحدة فتموت كل الحيوانات المنوية في الطريق ولا يصل الى البويضة الا حيوان منوي واحد تلك الحقيقة العلمية الهائلة التي لم تكتشف الا في السنوات القليلة الماضية قد اخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى منذ قرن ونصف تقريبا قال عليه الصلاة والسلام ما من كل الماء يكون الولد واذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء فإذا وصل الحيوان المنوي الى جدار البيضة تقوم البويضه بفرز سائل من وظائفه ان يمسك بالحيوان المنوي على جدارها فاذا التصق الحيوان المنوي بجدار البويضه افرز هو الاخر سائلا من وظائفه ان يبدد التاج المشع على جسم البيضة ليسهل عليه ان يخترق جدارها فاذا اخترق الحيوان المنوي جدار البويضه أغلفت عليه واحكمت الاغلاقه ولا تسمح بعد ذلك لاي حيوان منوي اخر ان يخترق جدارها. اسمحوا لي ان اسال واقول من الذي علم البويضه ذلك? قف مع كل ايه ثم بعد ذلك تتحول النطفه الامشاج بعد تقصيب البيضة الى علقة. وسميت بالعلقة لتعلقها بجدار رحم المرأة. وبعد ايام تتميز العلقة الى طبقتين طبقة خارجية وطبقة داخلية الطبقة الخارجية وظيفتها ان تمتص الغذاء من جدار الرحم لتوصله الى الطبقة الداخلية من طبقتي العلقة التي هي مشؤولة بامر رب العالمين عن نمو الجنين داخل رحم امه. ثم تتحول العلقة الى مضغة وسمى القرآن الجنين في هذه المرحلة بالمضغة لان الجنين يشبه قطعة اللحم المنضغة بالاسنان تماما ثم تتحول المضغة الى عظام اخي الحبيب لاحظ انني لم اقل ثم تتحول المضغة الى قطعة عظم بل الى عظام الى هيكل عظمي في غاية التناسق والجمال والابداع انظر الى الهيكل العظمي الانسان الى عظام الوجه والصدر والذراعين والساقين والظهر سترى هيكلا عظميا وضع بغاية الدقة والتناسق والابداع ثم يكسى هذا الهيكل العظمي باللحم ثم تأتي مرحلة الخلق الاخر الا وهي مرحلة نفخ الروح وهنا صرق عالم شهير من اشهر علماء الأجنة في الارض انه الاكسيس كارل. ذلكم العالم الذي راقب مراحل نمو الجنين في رحم امرأة يوما بعد يوم وساعة بساعة فلما تحولت المضغه الى علقة ما اهتم كثيرا ولما تحولت العلقة الى مضغة والمضغة الى العظام وكسية العظام بالله كان الامر عاديا جدا عند هذا العالم ولما نفخت الروح في الجنين وتحرك الجنين حركة كاملة في رحم امه صرخ هذا العالم صرخه وقال كلمة جميلة قال هنا الله هنا الله من اين جاءت هذه الحياة? ومن اين لبثت هذه الروح? ثم انشأناه خلقا اخر. فتبارك الله احسن الخالقين. ثم انظر الى خلقك بعد ذلك. فنظرك فيك يكفيك على ان الذي يستحق ان يعبده الله. نظرك فيك يكفيك على ان الذي يستحق ان يوحده الله. نظرك فيك يكفيك على ان الخالق المبدع هو الله. انظر إلى الوجه انظر إلى العين انظر إلى الأن انظر إلى الفم انظر إلى الأذن فلقد خلق الله العين ووضعها في علبة عظمية قوية متينة وظللها بالرموش حتى تعكس الرموش أشعة الشمس حتى لا تؤذي العين ومن الله عز وجل علينا بماء داخل العين إنه ماء مالح إنه الدموع فماء العين مالح وماء الأنف حامض وماء الأذن مر وماء الفم حلو وأصل الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان وجعل الله ماء الأمس حامضا سخينا سقيلا لتتعلق به المكروبات أثناء التنفس فهو فلتر للتنقية وجعل الله ماء الأذن مرة حتى لا تتسرب الحشرات إلى أذنك يا ابن آدم وأنت نائم لا تدري وجعل الله ماء الفم حلوة لتتذوق به ألوان الطعام أإله مع الله ثم انظر إلى الأسنان تمد يدك فتمسك الاصابع والانامل باسلوب جميل وتمد اللقمة الى فمك او وترفع اللقمة الى فمك فتقطع القواطع وتمزق الانياب وتطحن الضروس ويتحرك اللسان ويفرز الفم اللعاب ثم تأتي الى هذه البوابة المنيعة الحصينة التي تسمى بلسان المزمار التي لو تعطلت عن وظيفتها لحظة بل ثانية بل مايكرو ثانية لربما هلك الإنسان هذه البوابة المنعة التي تسمى بلسان المزمار جعلها الله عز وجل في موطن عجيب فهي تسد البلعوم عند التنفس وتسد القصبة الهوائية عند البلع حتى لا ينزل الطعام إلى المريء وحتى لا ينزل التنفس إلى المعدة انظروا إلى دقة وعظمة الخالق تبارك وتعالى إلى حكمة وعظمة الخالق تبارك وتعالى ثم ينزل الطعام إلى المعدة فتقوم المعدة بدورها ويقوم البنكرياس بدوره وتقوم ويقوم الكبد بدوره وتقوم الأمعاء الدقيقة بدورها والأمعاء الغليظة بدورها ثم تحول هذا الطعام إلى دم فيقوم القلب بدوره ويضخ هذا الدم عن طريق هذا الملك الذي استقر في أعلى الإنسان ألا وهو المخ، عن طريق إشارات الإرسال والاستقبال كل هذا من صنع من كل هذا من خلق من كل هذا من صنع من كل هذا من خلق من قل الطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الامراض من ارداك قل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل الصحيح ما لا من علته من يا صحيح بالمنا يدهاك بل سائل الاعمى وسط الزحام بلا استضار. من يا اعمى يقود خطاك بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرع من ذا الذي يرعاك وسل الجنين بشى وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى ولادة من الذي أبكاك وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاكا واسأله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل الشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك واذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك واذا رأيت البدر يسري ناشرا انواره فاسأله من اسراك واذطر الجبل الاشم مناطحا قمم السحابي فاسأله من ارساك واذا رأيت النار شد لهيبها فاسأل لهيب النار من اوراك لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيماك الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قائد الغر الميامين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام واخيرا عتاب مخجل قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوات فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ووضع اصبعه عليها ثم قال قال الله تعالى يا ابن, آدم يا ابن ادم انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك ويد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق وانا اوان الصدقه ايها الحبيب هذا الاله العظيم الذي تعرفنا على شيء يسير من نعمه وآياته علينا. ألا يستحق أن نفرده بالعبادة؟ ألا يستحق أن نفرده بالتوحيد؟ ألا يستحق أن نفرده بالسؤال والاستغاثة والتوكل والرجاء والإنابة؟ أيها الحبيب هيا جدد إيمانك به جل وعلا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تحلف إلا به ولا تقدم النظر إلا له ولا تتوكل إلا عليه ولا تفوض أمرك إلا إليه ولا ترجو إلا الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الخالق الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله روى البخاري ومسلم حديث معاذ بن جبه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حماه فقال النبي لمعاذ يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقال معاذ الله ورسوله اعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا فحق الله علينا أن نعبده وأن نوحده وأن نفده بالطاعة وأن نمتثل أمره وأن نجتنب نهيه وأن نقف عند حده فهيا أيها المسلمون جددوا العبودية والإيمان لله تبارك وتعالى امتثلوا امره واجتنبوا نهيه وقفوا عند حده تبارك وتعالى والعبادة ليست امرا على هامش الطريق فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة واركانها كمال الذل لله مع كمال الحب لله وشروط قبولها من الله ان تكون مخلصا تبتغي بعبادتك وجه الله وان تكون موافقا في عبادتك لهدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وآله اللهم انا نسالك ان تعيننا على عبادتك وذكرك وشكرك يا ارحم الراحمين اللهم ائنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ائنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ائنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا بيننا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا طائعا إلا زدته وتبتته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرطوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم لا تردنا من هذا المسجد المبارك الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال يا أرحم الراحمين اللهم اشخ صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين اللهم احفظ إخواننا في الشيشان اللهم احفظ إخواننا في الشيشات اللهم كلهم ناصرا ونعينا اللهم كلهم ناصرا ومعينا اللهم كلهم ناصرا ومعينا اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبهم وذنوبنا اللهم لا عنهم بذنوبهم وذنوبنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا واكشف همنا وأزل غمنا وفك أسرنا وتولى أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم إني أسألك أن تجعل الشارقة مشرقة دوما بنور الإيمان اللهم اجعل الشارقة سفاء رقاء امنا امانا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمرها لكل ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أحبتي في الله هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه اللهم لا تجعل حظا ثم أخراج هذا العمل فيها بسوديو أتميز بالقاهرة مهندس ضياء عبد الله ومهندس إبراهيم سيد قام بالإنشاد الأخ المنشد صلاح عباس نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في إصدارات جديدة أخرى ومتميزة من إخوانكم بتسجيلات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته